لو حدث بعد طواف القدوم أن جامع رجل زوجته فما الذي يفعله هل عليه كفارة ويستكمل الحج أم أن حجه فسد هذا العام معلوم أن الجماع ممنوع ما دام الإنسان محرما بالحج أو العمرة وقال العلماء في الحج تحللان تحلل أصغر وتحلل أكبر أو تحلل أول وتحلل ثاني والتحلل الأصغر أو الأول يحصل بفعل اثنين من ثلاثة هي رمي جمرة العقبة وحلق الشعر أو تقصيره وطواف الإفاضة وبهذا التحلل حل له كل ما كان محرما عليه وقت الإحرام ما عدا الجماع فإن فعل الثالث كان التحلل الأكبر أو الثاني وحل له الجماع أيضا فإن جامع قبل الوقوف بعرفة فسد حجه وثمم المناسك ووجب ذبح جمل أو ناقة وعليه قضاء الحج في أول فرصة أما إن جامع بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل الأول فقد فسد حجه أيضا وعليه أن يستمر في أداء المناسك مع وجوب الهدي وهو الجمل أو الناقة ومع وجوب القضاء أيضا وهذا هو رأي جمهور الفقهاء أما أصحاب الرأي هم أبو حنيفة وأصحابه فيقولون لو جامع قبل الوقوف بعرفه فسد حجه وعليه شات أو سبع بقرة وإن جامع بعده لم يفسد حجه وعليه بدنه يعني جمل أو ناقة أما الجماع بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني فلا يفسد الحج بالاتفاق وتجب فيه بدنة عند بعض الفقهاء وعند بعضهم الآخر تجب شاة وهو مذهب الإمام مالك والله أعلم